اللّهُمَّ إِنَّنَا لَعِبْدُنَّا وَعَبْدُكَ الْمُسْلِمُ وَعَبْدُكَ الْمُسْلِمُ أَعُوذُ بِكَ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراوا إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف وبشرواه بغلام ابن عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوزاً عقيم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 Färrta uran, emligerabbi him, för att få ett homosarikatum och humion, gåd. Färrta uran, min, tri, och mäken och monta syrien. Och in,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 Inna ma tuj zauen ma kunntum ta'maloon Inna al fi jennatin wa nareem Fakihina bima atahum rabbuhum Wawakaa hum rabbuhum Avaabal jahim Kulun wa shrabu hanyan Bima kunntum ta'maloon تكئن على سرور مصفوفته وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم درييتهم بإيمان الحقنا الحقنا بهم درييتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء 1. Kull umr'ئ bima käsab rahin 2. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون 3. يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثئين 4. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.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 أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَنُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهُ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 نجم إذا هوى ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو فاستوى وهو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 Tillka i dag 1, kristna tom brisa, imhia illa asma 1, samma i tom muha, samma i tom muha, tom har, إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِمَّ لَكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى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 Afar الَّذِي laddit وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى arka عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أم لم يُنبَأ بما في صُحُفِ موسَى وإبراهيم الذي وَثَّى أَلَّا تَزِرُوا زِرَةً إِذْرَةً أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلإنسان إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى och att till Rabbens Mått och att han är att skämma och han är och och att han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 أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إن كانوهم أظلم وأطوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة löser hon mindun i Allahs skiva? Äfemin här det här ledet, ängjbon, och du skrattar och du inte blir kall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 حكمة بارعة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد من تشبه مُهْتِيعِينَ إلَى الدَّاعِيَ قُوَّنُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ الْعَسِدِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَزْدُجِرٍ فَدَعَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ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 كذبت قوم نوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر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 إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوكوا مس سقر